عز وجل بهذه الرحلة في طلب العلم والتغرب عن ديارك للتفقه في الدين منة من الله سبحانه وتعالى عليك وتوفيقا لك وهو المان وحده والمتفضل ينبغي أن تكون نبراسا لك تهتدي بهديها وتسترشد بإضاءاتها ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم هذا هو المقصد وفيها دعوة لإصلاح النية والنية في طلب العلم وتحصيله مطلوبة كمان مطلوبة في الصلاة والصيام وغير ذلك فإنه كما قال السلف ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل طلب العلم وتصلح النية في طلب العلم أن تنوي به هذين الأمرين أن تتفقه أنت في الدين بأن ترفع بهذا التفقه الجهل عن نفسك فتتعلم دين الله وأحكام شرع الله لتكون في عبادتك لله عبدا لله على بصيره قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح وما فشت البدع والأهواء والضلالات في المجتمعات إلا بسبب اشتغال كثير من الناس بالعباده عن غير علم وعن غير هدى وعن غير بصيره والامر الثاني ان تنوي به تحذير القوم وانذارهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم فيكن من همتك في طلب العلم وتحصيله ان تحمل علما ترجع به مبشرا ومنذرا داعيا ومصلحا والهدايه بيد الله ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء ولهذا قال لعلهم يحذرونك ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد فبهذين الأمرين ايها الأخ الموفق ليتفقه ولينذر تصلح النية وانظر صلاحها باجتماع هذين الأمرين في وفد عبد القيس الذي جاء إلى هذا البلد المبارك بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بقول فصل فمرنا بقول فصل لماذا؟ ما الغرض؟ ما المقصد؟ فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة اجتمع لهم الأمران نخبر به من وراءنا ولينذر قومهم إذا رجعوا ليهم وندخل به الجنة ليتفقوا في الدين أي ليعلم هو في نفسه دين الله متبصرا به فيعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره فانظر النية الصالحه ليتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة فهما أمران تصلح بهما النية ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية قيل وما صلاحها قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك فذكر رحمه الله الأمرين معا أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك أي أن تكون من نيتك في طلب العلم أن تصلح اولا نفسك أن تبصر نفسك في دين الله أن تفقه نفسك في دين الله أن ترفع عن نفسك الجهل بدين الله أن تعبد أنت ربك سبحانه وتعالى على بصيرة ثم من بعد ذلكم تعدي هذا الخير للآخرين نصحا ودعوة ودلالة وقد جمع أيضا الأمران في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لا في خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا القسم الأول علم وعمل ثم ذكر القسم الثاني وتواصل بالحق وتواصل بالصر. اي هذا الخير الذي نالوه والفضل الذي حصلوه يوصلونه إلى الآخرة هداية ودلالة وإرشاد وإذا لم يصلح طالب العلم نيته استعينا بالله سبحانه وتعالى على صلاحها فإن النية يداخلها أمور وأمور ولهذا ترى في الناس من تكون نيته مصالح دنيوية بحتة من نيته شهرة وسمعة من نيته أتباع وأعوان وأنصار وأصوات كما في عبر بعصرنا وهكذا تجد نوايا تدخل القلب وتتسرب إليه تحتاج من العبد إلى معالجة ومداوات إذا كانت هذه الآية حاضرة في ذهنك مستذكرا لها مستعينا بالله على تحقيق ما دلت عليه فاستفوزا عظيما ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم اللهم أصلح نياتنا أجمعين واهدنا إليك صراطا مستقيما ولا تكن إلى انفسنا طرفه عين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد آله وصحبه اجمعين